رقد البكاء على وسادة مهجتي في كل أيامي وآنس وحدتي سكن الجفون بدمعه وبحزنه أبا مغادرتي وعاش بحيرتي أهداني الأوجع لا ترضى بما قسم الفؤاد لها تريد فبكيت آلامي وكنت آلم البكاء ونقشت في قلبي جروح بليتي وقمت عمري دون روحي أو بلا نفسي كانت حياتي جنتي فالعمر مات مع الذي كان الهدى لي في الحياة وكان يسكن مقلتي أبتاه ذاك أقام في قلبي وطن يمشي بوجداني ويرعى دولتي قد كان للطهر العيون به ترى والخير